أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نابيه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب